صلاة <تصفيق>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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمادك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 كما تنجنّت بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيُود أَحَدُكُم أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّة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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الله. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله, السلام. السلام عليكم ورحمة الله.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سِرَّ وعَلَانِيَةٍ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْعِدِ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 أو لا يستطيع أي من له فاليوم للوليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى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 والله بكل شيء عليم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضاً فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي أتى من أمانته واليتقى لها رب ولا تكتموا الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 والله شديد العقاب الله. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الله, الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط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 ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وهم عرضون. ثم يتولى فريق منهم وهم عرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.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 بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ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 تود لو أن بينها وبينه أمة بعيدة ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.الله أكبر.السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة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 قال رب هاب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك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 ربي وربكم فعبدوا هذا صراط مستقيم. الله, الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.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 ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كافروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ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 ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أو من دون الله، فإل تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يا أهل الكتاب لما تحاجون في.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 قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكِ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 بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند والله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الله أكبر. الله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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولا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 له قرنا كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا فلن يقبلون تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ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 ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله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 الفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك ربنا وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان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 يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغفِر برحمتك نستغفِر برحمتك نستغفِر فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفت عين وأصلح لنا شأننا كله يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقضي الدين عن المدينين واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا أما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته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 ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المفطرين، مجيب دعوة المفطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سوى اللهم اعز الإسلام والمسلمين وحم حوزة الدين وأصلح اللهم أولادنا يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى وخذ بنا صيئته للبر والتقوى. اللهم كله على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم رد عنا حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين اللهم إنه انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تعتق رقابنا من النار اللهم اعث رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا واسع المغفرة يا من رحمته وسعت كل شيء نسألك أن تشوي خلقنا بالنار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا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 في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر الله